كل بدعه ضلاله عباد الله بعث الله تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه بالهدى ودين الحق برساله عامه لجميع الثقلين قال تعالى وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون بعثه الله تعالى ليجدد به من درس من المله الحنيفيه قال تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيف وما كان من المشركين بعثه بهذا الدين القويم فاكمل به الدين واتم به النعمه ورضي له الاسلام دينا ومله ابراهيم التي بعث بها وامر بها نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ان اتبع مله ابراهيم هي التوحيد وهو الدين العام الذي اتفقت عليه دعوه جميع الرسل مع اختلاف شرائعهم قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه وفي صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الانبياء اخوه لعلات ديننا واحد يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول ارسله وضمنه كل كتاب انزله وام الشرائع فمختلفه في الاوامر والنواهي فقد يكون الشيء في هذه الشريعه حرام ثم يحل في الشريعه الاخرى وبالعكس وخفيفا فيزاد في الشده في هذه دون هذه وذلك لما له تعالى وذلك لما له تعالى في ذلك من الحكمه البالغه والحجه الدامغه قال قداده رحمه الله تعالى في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا اي سبيلا وسنا والسنن المختلفه هي في التوراه شريعه وفي الانجيل شريعه وفي الفرقان شريعه يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء ليعلم من يطيعه ممن يعصي وام الدين الذي لا يقبل الله غيره فهو التوحيد والاخلاص لله الذي جاءت به الرسل وهو الذي وقعت فيه الخصومه في قديم الدهر وحديثه بين الرسل واتباعهم والطواغيت واوليائهم قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وان مما اتفق عليه كلمه الرسل قاطبه الكفر بالطاغوت اذ هو داخل في مفهوم التوحيد الذي بعث به جميع الرسل كما هو صريح القران الكريم عباد الله قد ورد لفظ الطاغوت في كتاب الله في نحو ثمانيه مواضع من ذلك قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لانفصام لها وقوله سبحانه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله ودنوا بالطاغوت وقوله سبحانه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 وماذا يراد به فكل ايه فيها تفسير التوحيد نفيا واثباتا والامر به او البراءه من الشرك واهله فهي تفسير وايضاح لمعنى الطاغوت والكفر به وقد بين الله تعالى ذلك اتم بيان واوضحه وابدى فيه واعاد وفي هذه الايات الكريمه بيان ان الطاغوت لا يصح اسلام عبد الا بالكفر به وان من لم يكفر بالطاغوت فليس بمسلم وقد بين الله تعالى ان ذلك شرط في صحه الايمان كما في قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى بل سمى الله تعالى سمى الله تعالى التعلق بالطاغوت عباده فكل من امن بالطاغوت فهو عابد له من دون الله تعالى شعر بذلك او لم يشعر قال تعالى في مقام الثناء على ملتنبي عباده الطاغوت المنيبين لله والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشره فالتناب الطاغوت من اخلاص العباده لله تعالى وترك اجتنابه هو عباده ما سوى الله تعالى وهذا هو حقيقه الكفر والشرك الاكبر بل النهي عن عباده الطاغوت هي دعوه جميع الانبياء والمرسلين قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وابتنوا الطاغوت فاخبر سبحانه ان جميع المرسلين قد بعثوا بالامر بالتناب الطاغوت فمن لم يلتنبه فهو مخالف لجميع المرسلين واذا علمت يا عبد الله ان التوحيد هو دعوه الرسل قاطبه وان الكفر بالطاغوت جزء لا يتجزا من التوحيد عرفت عظم شان هذه المساله والعلم بها فكل من لم يكفر بالطاغوت فليس بمسلم وان قال لا اله الا الله وصلى وصام اذ الكفر بالطاغوت ركن في التوحيد فمن لم يتحقق به لم ياتي باصل التوحيد قال العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى امر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بان يعبد ربه ويتقرب له على وجه الذل والخضوع والمحبه بما أُمِر أن يتقرَّب له به من جميع الطاعات على الوجه المشروع وجلُّ القرآن في تحقيق هذا الأمر الذي هو حظُّ الإثبات من لا إله إلا الله مع حظُّ النفي منها وقد بيَّن القرآن أن هذا لا ينفع أن هذا لا ينفع إلا مع تحقيق الجزء الثاني من كلمة التوحيد الذي هو حظُّ النفي منها وهو خلع جميع المعبودات سوى الله تعالى في جميع انواع العبادات قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال رحمه الله تعالى واعلم ان كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت ولا تنفع عباده الله الا بشرط اجتناب عباده ما سواه انتهى كلامه وفي صحيح مسلم عن ابي مالك الاشجعي عن ابيه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علق عصمه المال والدم بأمرين الاول قول لا اله الا الله والثاني الكفر بما يعبد من دون الله فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى بل لا بد من قولها والعمل بها قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهذا من اعظم ما يبين معنى لا اله الا الله فانه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفه معناها مع التلفظ بها بل ولا الاقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو الا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف الى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فان شك او تردد لم يحرم ماله ودمه فيا لها من مساله ما اجلها ويا له من بيان ما اوضحه وحجه ما اقطعها للمنازعه قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى وقد اجمع العلماء على معنى ذلك فلا بد في العصمه من الاتيان بالتوحيد والتزام احكامه وترك الشرك كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله والفتنه هنا الشرك فدل على انه اذا وجد الشرك فالقتال باق بحاله كما قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وقال تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم محاصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم فامر بقتالهم على فعل التوحيد وترك الشرك واقامته شعائر الدين الظاهره فاذا فعلوها خلل سبيلهم ومتى ابروا عن فعلها او فعل شيء منها فالقتال باق بحاله اجماع ولو قالوا لا اله الا الله وقال رحمه الله تعالى وقد اجمع العلماء على ان من قال لا اله الا الله وهو مشرك انه يقاتل حتى ياتي بالتوحيد انتهى كلامه عباد الله واما بيان حقيقه الطاغوت وما المراد به فقد قال اهل العلم الطاغوت في لسان العرب مشتق من الطغيان وهو مجاوزه الحد قال تعالى انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه واما حقيقته والمراد به شرعا فقد تعددت عبارات السلف في تفسيره وكلُّها حقٌّ لا اضطراب فيها قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد قال غير واحدٍ من السلف الطاغوت الأوثان وبعضهم قال الشيطان وكلاهما حقًا وقال رحمه الله تعالى والطاغوت كلُّ معظمٍ ومتعظمٍ بغير طاعة الله ورسوله من إنسانٍ أو شيطانٍ أو شيءٍ من الأوثان وهذه حال كثير ممن يشبه اليهود من المتفقهه والمتكلمه غيرهم ممن فيه نوع نفاق من هذه الامه الذين يؤمنون بما خالف كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم من انواع الجبت والطاغوت والذين يريدون ان يتحاكموا الى غير كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الزجاج رحمه الله تعالى والطاغوت الشيطان وكل معبود من دون الله فهو طاغوت والدليل على ان الطاغوت الشيطان قوله جل وعلا ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا وقال رحمه الله تعالى وقوله والذين ابتنوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشره فبشر عباده أي الذين اجتنبوا الشياطين أن يتبعوهم وقال ابن قيم رحمه الله تعالى في تعريف جامع يجمع الأقوال كلها والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله او يتبعونه على غير بصيره من الله او يطيعونه فيما لا يعلمون انه طاعه لله فهذه طواغيت العالم اذا تاملتها وتاملت احوال الناس معها رايت اكثرهم عدلوا من عباده الله الى عباده الطاغوت وعن التحاكم الى الله والى الرسول الى التحاكم الى الطاغوت وعن طاعته ومتابعه رسوله الى طاعه الطاغوت ومتابعته انتهى كلامه رحمه الله تعالى وحاصل كلامه ان الطاغوت ثلاثه انواع طاغوت عباده وطاغوت حكم وطاغوت طاعه ومتابعه فالمعبود كالاصنام والمتبع كعلماء الضلال والمطاعه كالامراء وطاعه العلماء والامراء في تحريم ما احل الله او تحليل ما حرم الله عباده لهم من دون الله تعالى وكل تحاكم الى غير شرع الله فهو تحاكم الى الطاغوت وقد علمتم رحمكم الله ان الطاغوت كل ما تعدي به حده من الطغيان وهو مجاوزه الحد فكل من عبد شيئا دون الله تعالى فانما عبد الطاغوت وجاوز بمعبوده حده فاعطاه العباده التي لا تنبغي له وكل ما تحاكم اليه متنازعان غير كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت اذ قد تعدى به حده كما ان من دعا الى تحكيم غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد دعا الى تحكيم الطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد السمسك بالعروة الوثقى، لنفصام لها، والله سميعٌ عليم الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسول أدَّع إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم التسليما كثيرا اما بعد اتقوا الله تعالى ايها المسلمون اتقوا الله تعالى وراقبوه واطيعوه ولا تعصوه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله وصفه الكفر بالطاغوت تتحقق بخمسه اشياء استنبطها شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهي اعتقاد بطلان عباده غير الله وتركها وبغضها وتكفير اهلها ومعاداتهم في الله تعالى والمراد من اجتناب الطاغوت هو بغضه وعداوته بالقلب وسبه وتقبيحه باللسان وازالته باليد عند القدره ومفارقته اتم مفارقه بان يكون هو في جانب وانت في جانب اخر ومن ادعى الاعتناب الطاغوت ولم يتصب بذلك لم يتحقق بهذا الركن العظيم قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله ان اول ما فرض الله على ابن ادم الكفر بالطاغوت والايمان بالله والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فاما صفه الكفر بالطاغوت فان تعتقد بطلان عباده غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر اهلها وتعاديهم واما معنى الايمان بالله فان تعتقد ان الله هو الاله المعبود وحده دون من سواه وتخلص جميع انواع العباده كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواه وتحب اهل الاخلاص وتواليهم وتبغض اهل الشرك وتعاديهم وهذه مله ابراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها وهذه هي الاسوه التي اخبر الله بها في قوله قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ممما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده انتهى كلامه فمن لم يحقق هذه الصفه لم يكن مؤمنا بالله كافرا بالطاغوت بل لا يعد مسلما لان الايمان بالطاغوت والايمان بالله تعالى نقيضان لا يلتقيان في قلب عبد ابدا اذ يمتنع ان يوصف الشخص بانه مشرك وموحد في نفس الوقت بل لا بد له من احد الوصفين لا محاله اذ لا ثالث لهما لقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فهذا الطاغوت الذي امرنا ان نكفر به ونجتنبه وهذه عبادته التي نهينا عنها وامرنا بتركها وتكفير اهلها ومعاداتهم قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لانفصام لها فبين سبحانه ان المستمسك بالعروه الوثقى وهي كلمه التوحيد هو الذي يكفر بالطاغوت وقدم الكفر به على الايمان بالله لانه قد يدعي مدعي انه يؤمن بالله وهو لا يرتنب الطاغوت وتكون الدعواه كاذبة قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والطاغوت عام في كل ما عُبد من دون الله فكل ما عُبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة الأول محمد الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله والدليل قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين والثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى والدليل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا والثالث الذي يحكم بغير ما انزل الله والدليل قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون والرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله والدليل قوله تعالى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 الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعباده والدليل قوله تعالى ومن يقل منهم اني الههم من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ثم قال رحمه الله تعالى واعلم ان الانسان ما يصير مؤمنا بالله الا بالكفر بالطاغوت واعلم ان الانسان ما يصير مؤمنا بالله الا بالكفر بالطاغوت والدليل قوله تعالى لا اكرهها في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم الرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم والغي دين ابي جهل والعروه الوثقى شهاده ان لا اله الا الله وهي متضمنه للنفي والاثبات تنفي جميع انواع العباده عن غير الله تعالى وتثبت جميع انواع العباده كلها لله وحده لا شريك له انتهى كلامه هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين